فاطمه وا ويلا يا فاطمه وا ويلا يا, يا فاطمه صوتك شيعها وا ويلا لا تبخل لا تبخل بعد بعد مو هذا صوتك لا مو مقبول عيوني ارفع صوتك صوتك مو ايوه ويلاه يا فاطمه ويا زهرهها ويلاه يا الله عاد مره يا عيوني يا عيونك اه يا الله ويلاه يا فاطمه نصبي يا زهره صادق عزيه نصبي يا زهره صادق عزيه موم يا زهره در طگل منيه يا يا صدر هيا هيا يا بايا زهره بالسمغه في عينا حلو جنبج عندي و حزيننا النبي النبي أه يا نبي والمرتضى راعي الحميه وين النبي والمرتضى ارفع يدك ووايل لا يا, يا الله قلب اي قلبي يا زهره بالسم فقتع عيني قلبي يا زهره بالسم فقتع عيني معلوم قلبك مثل قطط قلب هو مين ولا ولا ولا لا حضرك عندي ولا حضرك عندي موت يا حزينه وان النبي والمرتضى ضاع الحبيه وان النبي والمرتضى ضاع يا فاطمه لحد يا ختونس ام الميامين Mis'a ulaadići mat, waspiti mat, hodrići Javze, zahra, m'kadza, djum'i l-mela'in Wa ima oddići ma jadza ma wajdi l-alije Wa ima oddići ma jadza ma wajdi l-alije Ladići nabartini l-ima, والده يبجي ومشد دمع مسبوح ويصيح قلب جليد من حراحة الروح ولا أعاين مصرعك أبن الشفية ولا أعاين مصرعك أبن الشفية البتوله تصيح في الجر وصار كل ما على ولادي يصيد جيني اخبار والبتوله تصيح في الجر وصار كل على ولادي يصيد جيني اخبار جنبي على ولادي يا شيعه من شغل نار قلبي على ولادي يا شيعه بيشعل نار وانا حن وابكي ma ya fadnana ya fanṭima azlāzil yā nās ṣabr dil madīna azlāzil يا ناس برض ومجور يا, يا حيدر علي الرحل الرحل مجور بالامصار راح المحامي والولي مجور يا حيدر علي يا, يا حيدر علي نجورين حتى الله بسم الله الرحمن الرحيم أمان مضطر اذا دعى ويكشف السوء اما ان يجيب مضطر اذا دعى ويكشف السوء اما ان مضطر اذا دعى ويكشف السوء اللهم الله المكشف السوء والبلوى عنا يا الله, الله. اللهم فك كل, كل, كل, كل, كل اسير اللهم فك كل اسير الله اللهم فك كل اسير بالخصوص من دعونا لهم أرجعهم إلى أغاليم سالمين غانمين منتصرين رافعين روسهم إلى عنان السماء براية محمد وعلي وآل بيت العزمة إنك مجيب الدعاء يا رب العالمي الأخوة من أدعونا بأن ندعو لهم أصحاب الحوائج أقضي حوائجهم يا رب العالمين شافي كل مريض المنظورين من عليهم بالصحة والعالمين